نسينا انفسنا اصبر صبرا جميلا اصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَلَمَهْ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَلَمَهْ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلَعْنٍ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلَعْنٍ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حميم الحميم يبصرونهم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وصاحرته واخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي ومن في الارض جميعا ثم ينجي كلا كلا انها لظا انها لظا نزعتا للشوى نزعتا للشوى تدعو من ادبر وتلى تدعو من ادبر وتلى وجمع فاوى وجمع فاوى انسان خلق قهلوعا ان الانسان خلق قهلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا, وإذا مسه الخير منوعا اِلَّا الْمُصَلِّينَ اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم دَائِمُونَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِم دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ والذين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 الْعادُونَ ثُمَّ نُبِتَ غَوْرًا أَذَانِكَ فَأُنَاكِ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولا مكرمون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مفتعين عن اليمين وعن الشمال عذين عن اليمين الشم ع أيقُ م كلُ مرئم مِهُأَ يذ خَلَ جَ نَعيم أيهُ كل مرئم مِهُ أي يذ خلَ جَنعم كلَ كل إ خلَكناهُ ما يعلمون اننا خلقناهم من لا يعلمون فانا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون فانا اقسم برب المشارق والمغارب عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حتى 119. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 110. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 111. فَشِيَاهَ أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ فَشِيَاهَ أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ذَلِكَ